إلا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاب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 وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ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 إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 و90 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وانك كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا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 ب اللهَّهِ لَهُم ذااب شَديد لَهُم عذااب شَديدُ بِم نَس يَمَ الحساب وَماَا خَلَقَُ السَّماء أَوَ الأرضَ وَماَا بَينَهُ مَا بَعضِلَ ذَلكَ ظَنُّ الذينَ كَفرَروا فَويلُ للَِّذينَ كَفرَوا مِن النَّار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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرونين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن لَهُ عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا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 هذا ذِكرْرُ وَإِن للِمُتَّقين لَلحسْنَ م آبَ جَّّ تِعَدلُّ فَاتتحَتَهُ الأبوابَ مُتكئين فِيهَا يدعونَ فيِيها بفاكهَةِ كثيرَةِ وَشاب وَإادَهم قاصُِ قرْ فيِي را هذا ما تُعددون اليوم الْ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر وما آم جهنم ما يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالون قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبكس القرار